الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيلوا صفوفكم واعتدلوا استووا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر الله أكبر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 وطراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتْهَا فَتِلْكَ مَسَاكِلُهُمْ فَتِلْكَ مَسَاكِلُهُمْ لَمْ تُسْكَبْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيْلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِفِينَ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 أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيك كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركا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 أو العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم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 <تصفيق> الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله. أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر kubar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 Oi, Ring Allure, وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سر مدم إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء فَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَا رَسَرْ مَدَامَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاهُ اللَّهِ مَنْ إله اللَّهِ بليل فيه أَفَلَا تبصروا.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 تنزعون ولزعنا من كل امه ثيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم Allah الله Allah الله اكبر, الله أكبر. Kul min hamida Love.